إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو الموتد ومن يغفر فمن تجد له مولد يمكسده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله من سلك فاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا ويصار الرمي به في سواء الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 للحافظ أحمد بن علي بن حذل العسقلاني بإسناد الإمام نقول وبالله التوفيق كتاب الحج باب فضله وبيان من بيان باب فضله وبيان من فرض عليه أستواني باب فضله وبيان من فرض عليه هون شو عند روسة باعتباري باعتباري باعتباري إضافة باعتباري أو دكتور خبر المتدين محذوف أوش خبر المتدين محذوف عن أبي وريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه تعالى أبو ريضي جزاء رضي أخواني السلبي كبير قم صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كذلك في العمرة إلى العمرة يعني <متحدث> أه> أه أو شو يا وكر بيعم بس من الجيل عمره عمره لو عمره يعني دي جلستي عمره لو عمره دو هالروج بس تنعيم وجه توا إلى كما دولي ما بينهم ما. ما قصدي ما لم تشلبي الكبائر خذيك من ها ولا بلى لا ينكم فرج بالي لما كان لما كانت, كانت برتي وي بها عند الرشمه دغوا يعني مم. يعني كت, كت... ديو ديو. كلماني... برسد... كت و ما بجيل دوائي بيتوا ما يد الجيران يا عمري دي لومردي لا لا سيدار لو كرت تعيما زالي سيي لو بكم كرت امرا امرا سيدار شيم ها العمره دير العمره ملي لا كدار لو خطك اذا جنبته عليك بزال لو كنك لي عند الناس نيبي او يك داك طه كفاره اللي ما بينهما بس قولها والحج المبرور مبرور يعني متقبل كزي لا ذلك قبول يعني انا دائما انسان بجيني وكواقع اخوي أو تزني لو تزعل إلا جنائي ما نشوفش إلا بعد نبي هذا قال لما أكادين كابول بوني ما لك كابول بون يعني كذي هو واحد يقوله حكى عندىني واحد لو أهلا بياش ديني يعني بلو باشتلصي دائما يعني عندك نشا... نشانه أقول أنا على عايش الله تعالى أنا قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد لعن رياض أعلى للنساء جهاد آه بعلامة بسيا بلانش بليش قال محدودة ششك ما نيب قال نعم علي علي نجاد جاد لا قتال فيه الحج والعمرة روا أحمد بن ماجه واللفظ له اسناده صحيح تاند عاشد للفميت رضي الله عنه سلبيا لقهو لباو تشيجي للفميت قلت يا رسول الله أي حكم يا أخوي آسفان يا زيداديا للسلام قال نعم وتباله عليه إن جياد لا قتله فيه فالمجاد يعني برام جياد كشتاري تي دانيه الحج والعمرة حج وعمرة أنا شكل جياد روي يعني كشتار إيش بيانه إيش عطت دانيه بس مانا هوني عطت ببيان ذكر ببيان ذكرش يعني جياد واحد عمرة واحد عمرة يبغى وعن جابر بن عبد الله وواصله وواصل في الصحيح كده واحد يقسطعش يعني أو حديثة بأومثني لبخاري يعني بخاري المسلم لبخاري بل عم لا يندر يعني سه فكاك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال له وأن تعتمرة خير لك رو أحمد والترمذي والراجع وقبو عندك ضعيفة وخرجوا ابن من وجهنا اخر ضائف جاء يا عبد الله جاء الله صلى الله عليه وسلم كتب المثل ان قالت له يا البيغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرموه ايه البيغمبر اخوة في انباله ايه عمره وازبه فرموه نخير وان تعتمير خير لك بلان لا يشافعين لا يمام شافعين لشان يخد حزك عمرك لس الوازبه لا يمام شافعين بايفة <بي> بايفة لا شباب شعبك نزاني هي ضعيفة السلال اللي بيتك كلها كوازفة لذلك قلت بلاي كميع وعمره عمرك <تصفيق> عمرك ابن من وجه آخر ضعيف وعن جابرين رضي الله تعالى عنه مرفوعة الحج والعمره دفئة الى ضعيفة أبيش على إمامي شغل بعدي وخير شغل بعديش بضاعي بدانة وعن ناس ابن مالك رضي الله عنه قال قل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة رود الرقيص أو العاقب والراجع الرساله. ترى ده ما السبيله؟ أما هو ما نسيت أو حد؟ أي شرط حدث يا؟ يتن سبيل يعني طريق لحد. ده فالمثل الزاد والراحلة. لبوسنا عزيز. شرطي العيشه الزاد والراحله هذا لفظه ضعيفه بل المرسلة قد مرسله يعني تابعيه قرف اكثريا بيستطرب بل الزاد والراحله واجماع علماء ليسوا حديثي العهد به كصحيحه الشرط الشرط مبحزه طبعا زاد وراحله باي اوش بما على ذلك اذا لدخ الدالوشي السندي تكليب ما بعضه له عندي سابي ما يشربك ما له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ايضا وفي اسناد ضعف إمام المديج لحديث ابن عمر تعال كده من حديث ابن عمر امامي البخاري حديث جيناه عن ابن عمر والذي عن جاب بن عبد الله ولد حديث ولدي من حديث ابن عمر يد في وعن ابي رضي الله عنه ما. أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت؟ قال رسول الله فرفعت اليه امراه صبية فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر بس اللي قال ابن عباد قال له كعب مثل ملك بن ابي بن ابي بن ابي بن جديد بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي قال من القوم قولي أنا تلا فلمي مسلمان قولي أبي أجمع أبي من من هذا عجل هوش قال نعم وأنا في عجل كلا ساليت قاضية على بلام ولي أميركي او خيري أدوش لو يجوك ويجوكي كون منذ الله صالح يدري حزابي بكا. لو يتعودك أدوش لي راضيك حزكي كيرت أدوه باب يدو المسيو منذ هذا كش هل بلا يدو المسيو برام حجي فرضي لسلامه وعنه رضي الله تعالى نو قال كان البضو عباد رضي الله عنه رضيب النبي رضيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نو كساني كما لقل في يغمبري بينا صلى الله عليه وسلم تسل السواري جهدريش تسل السواري أس عشتر هذا قدران بيستساء لها في نسية وششة كوالا قلت بيغنبالي او, أو, أو زيان في إبرايا فضل كنعبات لقلت بيغنبالي بصعظة السوالية فجاء امرأة من خثعم آفرتك هذا عشوية خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه تمشاهي ذكرت او ايش تمشاهي ذكرت بيغنبالي وجعل النبي صم يصرب وجه الفضل الى الشق الاخر فمشاهي وجه راء لبعويد تمشاهي مكة آه... طبعاً إن الأولى لك عليك فقال يا رسول الله أفرزك مسجدك إن فريضة الله على عباده في الحج إن الله على عباده في الحج أدركت, أدركت, أدركت. دكت. إن فريضة الله على عبادي في الحج لكن أدركت أدركت أدركت أبي شيخا كبيرا، أدركت أبي شيخا كبيرا. كاتلين كذئن، فريزي خويك برضو زعكر. هذا، كذئن جيش لا شيء لا يباقم. شيخ كبيرا، بتمنيش لا يثبت على الراحلة. أقول سير سواري بيتنا أتواني. خويتي ناجي، أفا عرج عنه. أتوانم عزيزكم. قال نعم، وذلك في حجة الوداع. بريء لكاتي، لكاتي حجة الوداع. لیرش حذیبیسیا آیا حذکردن لب و یکشکه درسته یا نه؟ آوا بس با کوچکی وای اگر یک نصف دنیا کابل داوطلبان بو میلیونی را استفاده تجاری هم شتابی زورکی جاتی اگر نیکر مرد حذکردن زی درسته یا نه؟ داوطلبان دا نود صد تن یه شتابی زورکی داره، لکن یک خودروانه لکن مستی ازد زورا لکن شتابی زورا که مقابل أول نسيه وعز وعزني يعني بسويه شيء عم تكابله قناعي ده تلو عز نفسه أخوضه وزعماء وزعماء ما سولم بذاك بكذي أو وقت دولة من تكاد من ما زالينا نبلو سينينيا نابلو سينم زيت علشى لاري أردو لاري إيران لاري أرديشبي وأولنا يخوي ده مشي ده فلوس دوا بمري زايدن زي لبوحدي ولكن نستم كيف بكرديه يبي يبينا كيد اول يبي تكون دي العلماء كان فرق مش تابع العلماء رضي الله تعالى عنه ان امرا من جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي هناك أن تحج ولم تحج حتى ماذا من حج عنها قال نعم حج عنها أرأيت لو كان على أمك دين يكون قاضيته من الله فالله من يكون هناك البخاري عندما هناك من يكون هناك من يكون هناك من يغمر هناك من يكون هناك من يكون يعني عازي اخوي كريحي نازل يكذبك حذفك ولم تحج عدتها ماتت نيتو اني عازك تاو اكو باتك دتوانم او عازي نازل كانت اخوي يكتبو لجيتي بكم فرمي بالي لجيتي عزبك ارايتي ايه او دلير قال بعدي لو يدسل مني ارايتي لو كان على امك دين ايه قد دايك القرزاربو اكونتي قاضيتها ايه قرضكيله بده ايوا طبعا باق اقبل الله فالله حق بالوفاء قال يا جيل مقدمه هو لبدوي خايف الورد قال اخذ لك رزقي بديته نك شيء البخاري وعن الله تعالى عنه قال اخذ رزقي لودريته من في القضاء نيت لرش عير يعني حز حز نذكر كابل او شطالبي زيد دولة من دوله كرديا دتواني من دي سيوانتسي او كرمال ذي كردي يا اخوي دتواني بس دي هو هو او دوله الكالتي اللي بابيه وله لو اجل اصل واني يتو <ممم>. اه قالو دنا بالي يوم قزم ما خالمده بني دوله لو انا امدا كاني بكش لو انا هنيا امسك لو, لو قيامت. قيامت الله تعالى قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحينته فعلي ان يحج حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجة اخرى روه ابن ابي شعبه البيقي ورجاله ثقات الا انه اختلف في رفعه والمحبوض وانه موقوف يعني اجل ما موقوف تجبيه ماذا موقوفي صحيحة صح. لن يشجب البانيج للصحيحة قضي بلا سيعلي له حكم الرفعي حكم الرفعي والتقريف جال عند الباماشد لما تجير طواب ا ابن العباس الله على سيرته فهمته ك يا غنبلي هل من ذلك حد يك ثم بلغ الحين يعني نبو نبو ان يحج حجه اخرى فعلي فعليه ان يحج من بلام لبو, لبو فرض طريق زينا سنقولون بي حجي فرض بك اتوى و ايما عبد حجة ثم اعتق هل عبدتش عبد تسوحة زيان زاريك تسوحة زي دعائي اذاتك او حجي اسلامي لسنة دي زان فعلي ان يحج حجدا اخرى لما اليك هتقل عبد هو عبدها يفيز لها لقي حري اذات رضي الله تعالى عنه قال رسول صل الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المراه الا مع إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن إمرأتي خرجت حاجه وانك كتبت في غزوه كذا وكذا قال انطلق فحج مع امراتك متفق عليه واللفظ لمسلم تبعاً أول حديثة قالك اشتعزي بالهور تجيره برسلي حديثك ولا وعندانوك لأبو أموه وانا كده ليل والله الآفتات باع لك الآفتات مستحزي قيدينك نخي ليل كده فرموه أي بيخام بريخوابه وثالث يفرموه كذب نبي لا يخلون رجل بالإمرأة بي بياوك لك الآفتاتك بابة يا نبي خلوي لقلنك إلا ومعود محرم إلا دبي محرمي خوي لقلبي ولا تسافر المرأة، هي أردت الجنبي سافر بك، أو للسعود للحج والعمرة أو غيرها، أو للسوق، أو للسوق، أو للتجارة أو أو إلى آخر. إلا مع ذي محرم أو مع رجل، فمن ذنبك أنك أو بيع ولام ذاته، ولما كن هو أمين هو ما بقينها. أو بقي فقام الرجل وقال يا رجل ايدي يا غمبري اخوي ان مراتي خرجت حاجة خرجت حاجة, نو حاجة يعني نوت ان تحج يعني شنو المشكله والله خرجت حاجة يعني نوت ان تحج يعني اخوي عازبك نيت يناهو اسبالي اخوي ذاك ذاك و انك تتبتبي ذاك ذاك ليه لا نميش لا سخون دانا ابو بسبو كزويه زي سواء كان برضو عيله لو برضو كباها هذه المشكلة لأنها أفضل يعني أنها أفضل هر هذه الحجزة يعني كيفية هذه لماذا أفضل الزيادة؟ كثير من الزيادة؟ قال؟ قال انطلق فحجة مع مراتك نخير بقرغب ما هو حجزة؟ برو تبكة لقم زيادة؟ زيادة؟ برو برو با بتنين با بتنين بخيزان نا بيبصي مع منزلة الجهاد جاءت سمازلش كم رشة أجاوبها ده يقول أفردت وقت أفردت زور بينا ليتاني تاني لك بسوعك أفردت يرتستان بقى نا ليه متفق والله بدل المسكن وعن ورضي الله تعالى عنه واروح بيشجمواها من وهاش نقول نسيم هر أفردتك بس عمري سعفين ز عمرك بدي ما مستا يعني يوم تسمع عمري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 قال من شبرما؟ قال اخ لي او قريب لي قال حج اجتمع عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما فهو ابو داود بن ماجة وصعه ابن حبان والراجع عنده احمد وقعه تعمل الشيخ البهنج والصحيد عنها بيغمني خواهي صلى الله عليه وسلم جي لكسكب لحظة تقول لبيك عن شبرما يعني خدايا او حذلنا بوشيمي، نبوش شبرومة يبي تمشي، نايلنا فرشة، بياخذ من شومي، ما فرمي، قال أخو اللي براه كما ينزيك كما، أو ذا اللي اللي، فرمي صار، حجزت عن نفسك، أنا أقول لبأخذ كل قال لا، قال حجز عن نفسك، بروز أوزدوعي صار لي بالي أنا ما أشوف دمك إيه ما لو باب لو ما هو ذا في طواعم وجزء تونا وعنه رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <وعلا>. <تصفيق> <بلت>. <تصفيق> أذار أذار في غابه دقي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا وي ثاني سب ماذا طبعا كده فريق خطبنا اللي ركنا خذ الشمول ده كان احتمال ناخذ له سبع احتمال يشخ محاضر اجتهادين بيد يقول لي او أن خطابة مكان مرتفع خطابة فقال إن الله كتب عليكم الحج كتب طبعا كتب لازمان لشريعة بمعنى فارضا يقل معنى كان كتب فارضا كتب عليكم الصيام كما كتب فعني فوريبا إن الله كتب عليكم الحج خداي بربردقال حزين سرطان برسكر ديا فقام الأقرب بنو حابس، طالب لك أنا أو بلقيا المودية، بلجيا لبو أوكساني كذالك، فالمودكاني بيا غمري، أكمل يورناجي له، أصول أصول في يورناجي بالله، ليك والله مشي كامل لبويان، فقال دلالي بيا غمري خايف البرتقال، حذية ستعمل العسكرية، أقرأي كل حابسي هل سافر وين؟ أتي كل عام، أبي يقول أه صالح. أيبي يا يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت قبله نبلغ وعذبناه للروايات الجهاد سير دار عند فرمين أوضح يا رسول الله أبي كل عام يا غمرب زابينا دعوة هذا هو ديوه قديم كل عام زابينا دعوة سير داريش قديم كل عام ذل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذل فحمر وجه رسول الله كان هو يوزر الجيش لكن لو قلت لك زور تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك الحج مرة، فما زاد به تطوع يجزى أحد أو إزياته تطوعة. بلى، لسه زي ما ميشافي أقولات حد ذكر حج إفراد يعني عمرك أنا قال لي أويا بن بنزياه يعني. يعني داري أولك دي ملقيين بعد بس نبي كيو. تكلم. ديري تكل أولك دي لإقران قرض إقران أولك دي لإقران أويا حد ورد شيء أويا.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 كانوا يزورونه ما بابي مواقعه. يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا حليفة. يعني أبي علي ابن عباس إذا في مغزى آخر يرجعني. هذا يا جنبلي هو صلى الله عليه وسلم لابو مديني وقت إذا أنا توقيت إذا أنا لو إحرام بستان ذا حليفة. ولي أهل الشامي. الجحفة. لا ندرش جحفي ده أنا، وليه اللي نجدن قربنا أهل إشام، أهل قصدي إيش سوريا سوريا والأردن وفلسطين أو ترى دولة؟ أو ذا خلال مسوم لا ما نبصينها مقصودين. هاي اندريه ترى متفقون عليه؟ ترى سوريا. واليه اليمن واليه اليمني يلملم وكان دياد نجد قرن المنازل. نجد قصد نظامي مكي نجد وقرن المنازل. واليه اليمن يلملم هن هن هن لهن هن لهن قال لا مغلط اسه واليه اليمن هنا لهنا وذي من أتا عليهنا من غيرنا ممن أراد الحج والعمرة كأتو كأرادي زوازة ما لم استح علية يكشف مهما أتو, أتو تيا أوي. لو لو عمره يعني لو حذير يدسي أجل هذا زال بمكي يكسر لو ما تعرض لمكيد النشوة أن أوقدي قبل أن أتأخر بالدله، دلالة أن أوقع إشتياز البرنامج هذا إحرام بعستي، او زاوية بينا كلنا تاري بعست إحرام بعستي، بعثك في زاوية إذا لا أقول لنا شيء دون أن نصير أمراي، يصير نصير مكيد، كأنه سالمدينة، ما هذا؟ نقول بدل ذلك، شو نشتري؟ سالمدينة، بل إن سلم مكيد نيت بلو أمراي، أوقدي شلون لاو لا يدري منها. أبغى لما لو شمكتها شمك لما كنا لا. اللي ما كان ها. هو يعني هو صار كزور قرصة بلا كلام أنت كت. أتروا وقتين موديك دوبون يعني هالنماذج غصب الكاب.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 لكن لماذا <تصفيق> لو ان لما المكان لو اني اتصل بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي لو بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي شقاو بكي بكي علي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي دري ولا كان فتوي هذا السويداء استاش طلعنا أتولينا لنا دربنيكا كدي بانتنيز تو او تاخير الدكه تعال لنا قبري خذ بشوي بك بشش عدى يعني الوقت ده اللي بقول لك انا توي قدي كده اولني على السنة يعني غير روزان روزي الوجان علي سارة دردي دروس حمام هبو بافتنيس ليس الراسان هم أخي باني ساعة جموع خويته شراثو خويته بصي اريول أو أكتبو أو أكتبو أكتبو أو اوه اكتبه اوه عليه صحيح فتكبه على ممن اراد الحجة والعمرة اراد يعني كان يعني يقصد يعني نيتي ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ اوائل دي في لجري حتى اهل المدينة من مكه متفق عليه حتى أهل أهل أهل, اهل اهل اهل مكه من مكه ليه اللي كان يمكي لما كان يستقل تبعين بوانده يقلدوانه يقلدوانه مكي يا لا تنعيم تنعين يعني أو لا عاشق لا عاشك اوياك لابو اهلي بكى ولا عمره يا منهم من, من افتى طبعا رساله لخليمه وقف جاي ابو ما كان قالك قديمش يايمه انا اخوي لما لو كده عرفتي ليش انضر في لين على بركه جدي او بده بده بدع بد انا قزمه فلا حرج اول حرج عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراقي ذات عرق رواه أبو داود والنسائي لم يتوقع أهل العراقي لذات عرقة. لا عرق لا يقول ذات عرق؟ من أستعر؟ ما يقولونه؟ سنجد ذلك لجبل السليم هل يتشارك؟ من شف إلى غرب هل يتشارك أين نسي سألين موسط؟ تشينا وترفض من وطلع على موضوع من هذا العرق شرقا وشمال شرقا شيشا شيشا ما شيشا ما وعن أحمد وبداود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وقفت الأهل المشتقي العقيق أنا طبعا باب وجود وجوه وجوه الاحراني وصفته بس انا عائشه رضي الله تعالى انا قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعني الوداع فمنا من أهل لبعمره ومنا من أهل بحج وعمره ومنا من أهل بحج اه ليه بقى انا ده عائشه زيته زي ما قال ده فهمتم ك ترتوي للغايه بيغنبري خاصه لحجه الوداع كيما اندابو من اهل اللي من اهل اللي يا يعني يا كم عمره يخد دكي كعمره يخد مكك برتي خد تاع شي راد واستي حتى هتا... اوش حتى دكيل في عرف عرفت بيش عرفت وقت حزي لو هو اسمش غدو مشكل نعرف وافق ولا أو يجلو نوع و... ومن من أهل بحج وعمرة وحمرتين. أو كان ذلك حج وعمرة. طبعا أو دوانا يجوا يعني كاتك أتودسي أو دقي تقولين ديكين شو ما كنا بدقي عمرة جاء بدقي زنيت تقولين حج وعمرة ياك لا يمكن ياك يكون هناك من اجل ان يكون هناك في اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك ومن من اهلل بالحج عندي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمبره قايد بعد كده يعني, يعني و بس فلما آه فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كره النحر كذا الا يكز أويك يك عمره يكني مستايا يبقى عمرك البركاتور دوكي دينا دبية تأخيري سبكا كان حتى دقا تأخيري يعني هو يكلم يستخدم بذل عمرين من أهل بعمرتين ايه تبضغ بذل ما بلي ناوي البركاتور تبشاك فأما من أهل بعمراء فحل فحل بل إخوان من أهل بعمرتين فحل بتشديد اللام فصار متمتعا بالعمرة الى الحج دليل فحل واما من هلا بحج او فلم يحل حتى كان يوم النحر بل يوالا يودي اخي يا كمناء يكملوا يوم من هلا يعمله إفراد وقران إفراد يعني الأول دوين اللي بيحج ذكى قرآن يعني. تمتع دويا قران هي كم إذا كم فلم حتى كان يوم النحر باب الاحرام إما يتعلق به سؤال باب اولى وعزكي للمتابعه ولو توزع ويا الاهلال هنا رفع صوتي بالتلبية وجوه الاحرام ثلاثه إفراد وهو احرام بالحج فقط وقران وهو بالحج مع العمره وتمتع وهو بالعمره في أشهر الحج ثم يهل بالحج من مكه يوم التربيه كما تيخمين بالحج فقط إفراد وهو احرام بالحج فبس يحج يك عمره يك التوافية كعثم بلام أويت القيران بالحج مع عمره أو ك عمراء كينا كعثم دو طوافك بنيتي ودوشيا بنيتي عمراشا بنيتي حذكشا كقيران ذكا أويت ليش وقيران وهو بالحج مع العمراء وتمتع وهو بالعمرة في أشهر الحج ثم يهل بالحج من مكة يوم التربية. هؤلاء هم الأشخاص كماس ماهر. طه بيходит دكات دوا، بيходит دكات دكاته. حتى أخيره. والثابت من وجوه القديرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القائلين والمفردين بفسخ حج إلى العمرة لمن لم يكن ساق الهدي معه لعديت الأوانين. بقران كديتيان، قران يان. بافلاطون اللي كان يتمطواك يزاني ما انا بل اقول سنه ستريته مشاي تاخري او يمكن امر امرهم بفسخ حجهم الى العمره لمن لم يكن ساق الهديه معه بل اقر هدي هبو دبوصل برلينيا هناك يا تاخري لو يغمر بخذ هدي هبو او هي حليب يا بيتاخر لو انك في لو بلا نقعد لك تلاقينا ها وصل وصل يعني داروا حتى ادقي مثلا لون مناسعد دي کمیشه آورد سال قرضمو آورد قرضه با با ودی با ودی هشت ساعت میساعته با میساعته جوماندی دمید آورد و لا براسی هدیه و لا براسی آواه جاتاده بی جاتاده بی آیب کیونه صدقش یعنی آوشیه آو بره بره حواسش دیوخت بالا تو اتال بذم دوی دوی ياي بالله أأو بس هو ما بعسير والذينهم عند الجايم من آخر شوط من السائل للعمرة أن يحلقوا رؤوسهم ويجعلوها عمرة وقالوا لو استقبلتم من أمري ما استبرتو ما سق دولا يعني أو خديش تعليب كات عمرة تمشي يعني بقول دواي بس لا عمرك أيه وين ده بس ما كن بس أو تبا عمرك أو آخر دير توانا بل لاون ده الشيء اللي بكات عمرة لا والله بالضبط سس <تصفيق> سس وهذا سريع في أن التمتع أفضل من القراءه والإفراد او سبحانك اللهم لا حمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين